يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيات اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل له انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل الفلا هاديه له واشهد ان لا اله الا الله أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلقا منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله الذي تساؤلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي حج محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فدرسنا هذا هو الدرس السادس ترتيبا من درسنا ذكر لربنا سبحانه وتعالى الذي اخبرنا في كتابه خبر صدق لا يطوله كذب فقال فاذكروني اذكركم ان هذه الدروس تصنع شرفا لنا جميعا ان هذه الدوس بها تتردد اسماءنا في جنبات السماوات الاولى فأنتم جميعاً إخوة الإسلام من ذكر ربكم هذه الساعة وما يذكر الله تعالى عبده إلا شرفا أسماؤكم تتردد في جنبات السماوات العلا هذه كلمات تصنع الشرفا لمتكلم ولسام معه وهكذا يجب أن يكون الكلام وما أقصى الكلام على القلب وما أقصى الكلام على القلب إذا كان حيث أخبر الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا والقلوب تموت والقلوب تموت رباد الله كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولذا أخبر عن شفائها ودوائها فقال لا تكسر لا تكسر الكلام بغير ذكر الله سبحانه وتعالى فهذا هو الكلام وباده بل ينقطع الكلام وهذا هو الكلام الذي ليس بعده كلام ذكر الله الذي يملا القلوب امنا ذكر الله الذي به حياه القلوب ولذا الذي يذكر ربه هو الحي حقيقه كما قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثلي الحي والميت انت حي ما تذكر الله انت حي ما جرى ذكروا على لسانك ولذا جاءت وصيته الجامعه لرجل يقول يا رسول الله كيف صرت علي شرايع الاسلام فهل من نجاه ويوم القيامه هو يوم الهلكه والضياع فبماذا اتشبث وانا رجل ضعيف والشرائر والاثلام قد كثرت فقال صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعه لا يزال لسانك رطبا بذكر الله هذه المقدمه اتيها لكم جميعا لان قلوبنا توجهت من حديث في السياسه متى ينتهي ويمن السنه ما يبت من تتابع الاخبار وتناقلها نعم اقول ان قلوبنا توجعت ومتى تنتهي هذه المسرحيه الهزليه التي حملنا عليها شباب صغار والفتنه اذا وقعت لم يستطع قلاء دفعه السفهاء وصدقوا هذه التمثيليه الهزليه صدقوها ويا ويل امه تجعل قيادتها الى احداث اغمار وقد قالوا قديما من استعان باصاغر رجاله على اكابر اعماله فقد ضيع العمل واوقع الخلله بعيدا عن سياسه احدثكم ولكن ليس بعيدا عن الاحداث نعم ليس بعيدا عن الاحداث احدثكم والمؤمن اذا كانت له فكره ففي كل شيء له عبره ونحن اليوم مع اسم الله اللطيف بسم الله اللطيف تفسيره لنا يأتي من ليبيا إخوة الإسلام نعم ليبيا هي التي تفسر لنا ليبيا هي التي تعرفنا من هو اللطيف سبحانه ليبيا المحترقة تنادي علينا جميعا تقول الله لطيف بمصر أماها لم تحترق ما احترقت ليبيا المجاورة هذه الموعظة القريبة تناديه تنادي على مصر فتقول الله لطيف بعباده انها لم تحترق ما يحترق شاب منذ شهر كامل حرائقه تتصاعد يوما بعد يوم ودخان فتنتها وصل الى عنان السماء ذلك ان جيشها لي ان جيشنا لم يكن جيش رئيس وانما كان جيش الشعب قلمي واجه اتهاما وحرابه لصدور الشعب الأعزل المسكين وإنما ما وجهها إلا سابقا إلى صدور يهود أعداء مرضة لم يكن جيشها جيش الرئيس وإنما كان جيش الشعب ولم يكن رئيسها قذافي العقل يحرق شعبا في ذاته يقول أنا ولا شعب إن لم يكن شعبي قذافيا بيتا بيتا ودارا دارا ودنقه دنقه فلا يكون شعب هكذا اخوه الاسلام يمكن ان نفسر اسم الله اللطيف الله لطيف بعباده هذه موعظتنا من الاحداث القريب في القيبه القريبه والله سبحانه وتعالى يقول افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم افلم يسيروا في الارض قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان سنن الذين من قبلكم هذه سنن الله تعالى تنطق وتفسر لنا اسم الله اللطيف فلنهج جميعا فلنهج جميعا بقول ربي بقول رب اللطيف في كتابه فنقول الله لطيف بباده ان لم نحترق ما احترقت امم الى جوارنا نعم انها منة الله منة الله رحمة الله رفق الله رفق الله رحمة الله حنوه الله بهذه البلد كم انت عظيمه يا مصر كم انت عظيمه من عنايه ربي ومن وصيه نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي اوصى باهلها وصيه لا تضيع ورب العالمين ياخذ وصيه نبيه فيبسط بها في ربوع مصر امنا ويبسط بها في ربوع مصر لطفا لا تفوتكم هذه الموعظه وليكن شكرها في سجودها حمدا ربها وليكن شكرها في كل وقت وفي كل حين وكل وقت وفي كل حين ويقول لي وقت وفي كل حين ربنا ولا تجعلنا فتنه للذين كفروا ربنا انك معوف رحيم ربنا انك رؤوف الرحيم اللطيف سبحانه لطيف سبحانه اسم من اسماءه يرسل تعازيه تعازيه الى الخلق جميعا يرسل تعازيه الى اهل البلاء والمصائب ويقول اللطيف لا تحزن لا تحزن الله لطيف بعباده مهما تتابعت المصائب ومهما تولت النكبات فان هذه النكبات وشك ان تكون سحابه الصيف العابره وسحابة صيف عابرة ولا تعدم معها نسمة هواء رطب كليل تهامة لا تعدم في المصائب نسمة الليل الرطبة التي تمسح الأحزان وتعالج الفؤاد لا تعدم في المصائب حنو حنوه سبحانه قال الحنون الذي ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموجوع يوم الطائف فارسل الله لطفه بنبيه ليؤمن بين يديه عداس ويقول له عداس ان كفر بك الطائف فانا اعرفك انت دعوه يونس انت ويونس اخوان فذكر اخاك يونس ولما ريورس هذه الساعه يونس يا محمد لم يؤمن به احد سابقا حتى ايس وابقى وابقى الى الفلك المشحون فذكر يونس الذي قال الله فيه وارسلناه إلى 100000 او يزيتون فآمنوا فمتعناهم من حين ربكم مووف رحيم ونرفيق لا يؤذبن بالمصائب لا يؤذبن بالمصائب ولا يؤذبن بالنكبات انما يرسل فيها رحماته التي تزهد مرارتها حتى يذهب العذاب عذوبه وحتى يا باب تذهب المحنه من حتن ولذا خرج من الطائف لياخذ من حته من ربه ويؤمن بين يديه عداس وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم لا ان يهدي الله بك رجلا على يديك خير لك من حمر النعم وما عداس كل رجل هكذا هكذا هو اللطيف سبحانه يقول لا تحزن ويقول لا تيأس ما ما توالت المطالب والنكبات فاعلم ان مرارتها تدفع مراره اشد نعم اليس يوسف قد قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه فالهذه مراره السجن لان مراره السجن هي التي اذهبت مراره الفاحشه والمعصيه وهي مراره لا تنقطع لا قيام الساعه ولو نظر كل واحد منكم في نفسه لوجد في مراره مصابه ما تندفع به مراره اصعب واشد من المصاب ولذا كم يقول العامة في الحكمه السائره الدائره ما كنا نعرف ماذا يكون او يحصل اذا وقع المصاب قالوا ما كنا نعرف كانهم يقولون هناك مصاب اكبر يا قابل المصائب الماليه اذكر ربكم انها لم تكن في ابدانكم اصحاب المصائب البدنيه احمد وربكم انها لم تكن في اولادكم اصحاب المصائب في الولد احمد وربكم انها لم تكن في ايمانكم ولا في دينكم انت بخير انت بخير ما زلت في عافيه من دينك ولذا قال له صلى الله عليه وسلم ان لم يكن لك علي غضب ان لم يكن لك علي غرب فلا ابالي هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كانه يقول لربه فليكن ما يكون فانت رب اللطيف سبحانه اللطيف يبدو يده الحانيه يمسح احزان اهل المصائب اللطيف يمد يداه الحانيه يذهب مراره اوجاعهم انه لطيف يقول لا تجزع لا تحزن انه اللطيف يقول لا تعلم لان اللطف هو العلم ولكن اي العلم يا ماشر العقلاء من المسلمين بل يا ماشر العلماء ولكنتم مجتهدين أَرَأْتَ أَسْمَعُ قَوْلَ رَبِّكُمْ يَقُولُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ جَمِيعًا لَا تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ جَمِيعًا لَا تَعْلَمُونَ وَمُتَكَلِّمٌ فِي هَذَا أَجْهَلُكُمْ لَيْسَ عَلِمَكُمْ وَإِنَّمَا أَجْهَلُكُمْ فَرَبُّنَا هُوَ اللَّطِيفُ وَاللُّطْفُ هُوَ عِلْمُ دَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ عِلْمُ دَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ ولذا أنت لا تعلم أيها الإنسان فلينقطع الغرور عند هذه الآية ويويل الإنسان من غرور العلم الذي قد يبلغ به إلحادا وكفرا والمثل في كثير كثير كثير لا أزعج أذهانكم ولا آذانكم بتلك الأمثلة المرة بتلك الأمثلة المرة والقصيمي مثل مضروب في الإلحاد الرجل الذي غره ما يعلم حتى الحد وحتى قال الله لا يعلم وانا اعلم نعم الله يقول والله يعلم انتم لا تعلمون ولذا لما جاء عمر رضي الله عنه وعمر علم علم حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان يكن فيكم محدثون يعني يلهمون يلهمون الخير والصواب علم حتى وافقه ربه من فوق سبعاه ارقعة فجاء عمر يقول يا رسول الله كيف نرد الدنيا في ديننا من يكفر يا رسول الله لنرده انها الدنيا كيف نسلمه الى الكفر اليس هذا هو عين الخزلان يا رسول الله ففاجاه ابو بكر بالحقيقه يا عمر هو رسول الله هو رسول الله يا عمر هو رسول الله لن يخزي الله هو يعلم انت لا تعلم يا عمر قالها ولذا لما جاء رجل الى مالك يسال عن خفايا العلم ودقائق المعرفه فقال يا مالك كيف استوى انديد نستعدى مالك وملى الرهداء جبينه وقال له ايوا الرجل الاستواء ماله والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه واليان به واجب ان تنضيق ايوا الرجل ام تظن يقن اخرجه وامر مالك ان يطرد الرجل عنه شر الطلبه اما تطلب من العلم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ايس من هذا العلم تفكروا في الاء الله لا تفكروا في ذات الله ايت منه علما لانكم كما اخبر الله والله يعلم وانتم لا تعلمون لا تسال كيف يندل ولو جاء العلم يقول لنا بأن ثلثة الليل الأخير يختيف من دولة إلى دولة ومن قرة إلى قرة ومن مكان إلى مكان وأن كان إيمانا بهذا العلم ولكن الله يعلم أنتم لا تعلمون لا تطلبوا خفايا الأمور ولكن ميضة في إبراهيم يقول له ربه اذبح وما يذبح الولد وما يذبح الولد فيقول إني أرى في المنام أني أذبحك وإبراهيم لا يسأل عن خفايا ذلك ولا عن دقائقه مع أن الولد حليم حيث أخبرت الآيات هل يذبح حليم؟ مع أن الولد حليم حيث أخبر رب العالمين لا ذنب ولا جناية لأنه الغلام الذي لم يدخل في التكليف بعد فهي هي النفس البرياء ابراهيم لا يتاعوا هذه الاسئله بين يديك انما جاء النص بانيه كلمه واحده تقول والله اعلم وانتم لا تعلمون وعند اذ يقول ابراهيم اني ارى في المنام اني ازبحك فانظر ماذا ترى واسماعيل لا يسال يقول يا ابا تفعل ما تؤمر الله يعلم وانتم لا تعلمون انه اللطيف لا يدرك ولا تدرك حكمته ايذ قال لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير لا تدرك الابصار سبحانه فكما لا تدركه فهي لا تدرك حكمته هي لا تدرك خفايا الامور التي عنده وعند اذن يرسل الله لطفه بابراهيم فيقول وناديناه ان يا ابراهيم انه اللطيف الذي يئبى الا عبدي ان يعيش مراره الابتلاء ابدا وان يعيش انزعاج المصائب ابدا وانما يسبق لطفه سبحانه وتعالى قدره ويسبق لطفه غضبه وعند يد يقول وفديناه بذبح نظيم فليسعد ابراهيم وليسعد الوجود ولتسعد امه العرب وليده اسماعيل بلطف الله ان الله لم يرسل لطفه بإسماعيل وحده انما ارسل لطفه بنا جميعا وقد كنا يومها في صلب اسماعيل امه عظيمه انه اللطيف بنا من قديم من قديم من قديم من قديم ارفع يا ابراهيم انه اللطيف الرحيم الرؤوف الرفيق العليم ولذا قال لقمان وهو يلقن ولده فلتعلم يا ولدي ان ربك الخفايا والامور ودقائق الاشياء ولو كانت يا بني ولو كانت مثقال حبه من خردل فتكن في سخط او في السماوات وانت يا ولدي تعلم ما السماوات انها سبع وبين كل واحده واخا فراغ هائل, هائل وكل واحده اكبر من اختها ما ما غابت هذه الذره للمثال في السماوات او في ارض ربك الشاهقه الواسعه فانها من علم ربك يا ولدي بحيث ياتي بها قديره لانه متى من تعلم انه سبحانه اللطيف الخبير فاللطف عل نعم علم ولكنه العلم بدقائق وخفايا الامور حي على تسليم حي على تسليم عباد الله بين ديد فريقي فلاقل عند حد الادب مع ربه لان الله يعلم وانتم لا تعلمون انه اللطيف اللطيف سبحانه الذي يقول لك قف وتتبر نعم قف وتتبر لان اللطيف هو الذي يوصل لك مطلوبك نعم يوصل لك مطلوبك ولكن برفق الله الله انظروا يوصل لك مطلوبك بل قلب بعض الائمه محبوبك الله يوصل لك ما تحب الله يريدك على ما تحب بل الله يكون على ما تحب ما اعظمه من اله ما اعظمه من اله لا يخالف عبده الا رافه به الا رحمه به ولذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لا بغل الارض لا يخالف عبده الا رحمه رافه به ولذا قال ويدعو الانسان بالشر يدعاه بالخير وكان الانسان عجولا عجولا جهولا لا يعلم يوصل لك مطلوبك ولكن برفق يوصل ولذا لما تدخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا رسول الله فاجابهم صلى الله عليه وسلم رفقا قال وعليكم هكذا رفقا وان كنتم يهودا غضا وعند اذ تغضب السيده عائشه فتقول لكم السلام ولعنه الهاك والدمار والموت فيسالها يا عائشه ما كل هذا فليصل المقصود برفق يا عائشه يكسنا أن نقول عليكم ولسنا في حاجة إلى أن نزيد عليها واللعنة والموت والعلاق والدمار فليصل كل منكم إلى مطلوبه على وفق هذه سنة النبوية الحميدة لماذا يصل الناس إلى المطلوب بتكسير العظام وبإطاحة الرؤوس لماذا تطنع مجدك على الجماكم ولماذا لا تصل إلى غاية لك إلا على بحور من الدم ولماذا تطنئ الغايات النبيلة على جسور الكذب لماذا لا تكون ذلك الرفيق الذي يصل الى مطلوبه رفقه واسمع ما يقول المتنبي وان من الشعر لحكمه يا مالك الرق العباد بباسه لو شئت لمالكت الخلود ولذلك انظروا لما راد ان يامرنا امرا في اموالنا في موارثنا فتره يقول يوصيكم الله في اولادكم نبل لا يقول يامركم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين والا لله امر العباده لان المال ماله ولان لا يريد ابيبه ولكن كيف يصل الى مقصود شرعي من قسمه عدل في المواريث فيقول يوصيكم والفرق ظاهر بين قوله يامركم وقوله يوصيهم ان قوله يوصيكم يمس بها شغاف القلوب ويصل بها الى مقصود شرعي برفق وبرفق وبرفق وبحنو وبرحمة فلنجعل الرحمة طريقة ولنركب رطار بالرفق الى ما نطلب الى ما نريد نعم الى ما نطلب الى ما تريد وعلم عباد الله ان من صاد على جسر الجماجم فان الجماجم لا تصل به الى غايته فانما يوشك ان يكون غمغه من الجمام الذي من الجماجر التي يسير عليها ومن اتخذ الكذب سبيلا لمقصوده فليعلم ان الكذب لا يحمله لان الكذب كما يقول العام لا ارجلا له ومن طلب شيئا بالعنف وبالقوه وبالشده والبأس فان النار تحرق من يشعلها نعم نعم النار تحرق من يشعلها ولذا قال الله لموسى وهارون فقول له قولا لينا فلتكن دعوة رفقي لا تكون دعوة سباب ولو ان احد استحق السباب في الوجود فليس اعد فوق فرعون يستحق كل سباب وكل لعنه اليس فرعون الذي يقول انا ربكم الاعلى اليس فرعون الذي يقول ما علمتم لكم من اله غيري اليس فرعون الذي يستخف بعقولي شابه وناس فيقل ما أريكم إلا ما أرى وما بكم إلا سبيل الرشاد وما ذلك يقولها فقل له قولا لينا فما كل حاكم في الوجود وفرعون فما كل حاكم في التاريخ وفرعون وما كل ظالم وفرعون وما كل كافر وفرعون وما كل رايت وفرعون ألا تكونوا من موسى وهارون رفقا فقل له قولا لينا نعم وإذا قال شر الرعاة الحطمة ولما أخذ بلال يجد في السير يطلب خيرا ومقصودا قال له رفقا يا بلال رفقا ورويبكم لا تكون الأمور هكذا نعم لا تكون الأمور هكذا لماذا تقول هكذا الله يهديه وبإمكانك أن ترفع بها يديك إلى السماء وتقول يهدي الله هي هي الكلمة فلماذا لا نحملها افقه كما كان كما ربنا اللطيف سبحانه الذي يوصل لنا ما نحب وما نرضى لطفا بنا فسبحانه هو اللطيف اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في يوم السماوات والارض الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار اليه ولا غنى الا في الافتقار اليه وصلي واسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي صل اللهم على هذا النبي الامين الذي شاهد في الله حق جهاده حتى اتاه الله اليقين ورد اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين من بعده ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبع بالحسن الى يوم الدين ما بعده ولا يفوت خطاب رفق قبل ان ودع هذا الماما الى غيره ان ادخل صبي ماشر الرجال على امير المؤمنين وامير المؤمنين في التاريخ ابهة وعظمة خاصه وهو امير العباسيين ودوله العباسيين هي كل دوله هم ويقول لاسعابه شرقي او غربي اينما تمطرين فسيأتيني خراجك اميرها الذي يجيش القيوجة لكلمه تفطر امراه تقول ام معتصماه امراء والذين كانوا من كل الثراء والمال فان كانت الاماره فهم ابن العباس وان كان الملك بون ابن العباس فيدخل الصبي والصغير ماجر الرجال بخطاب الرفق فيقول يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين هكذا فليكن الادب وصدق من قال من استخف بالامراء ذهبت الدنيا ولا يذهب عقل امراء في لطيف النداء فقال يا امير المؤمنين مرت بنا ثلاث سنون سنه اكلت الشحم اذابت شحم وسنه اكلت اللحم وسنة دقت العظم فالتذهب اللغه العربيه فقد ماتت اللغه العربيه في هذا الصبي الصغير وكانها لم تبق بعده لغه ولا تكون بعده فصاح ولا بلاغه الصبي يتكلم رفقا بلاله فصاحه فيقول يا امير المؤمنين سنه اذابت الشحمه وسنه اكلت اللحمه وسنه دقت العظم وعندكم اموال فان كانت لله فردوها افرقوها علي, على عباد الله فان الله يجزي المتصدقين وان كانت فان كانت لله فابدوها لعباد الله وان كانت لنا فهي حقنا عندكم وان كانت لكم فتصدقوا بها علينا فان الله يجزي المتصدقين طفل اعجز امير المؤمنين جوابا هو يقول امير المؤمنين ما ابقى لنا الغلام واحدا من ثلاث ارايتم الى خطاب الرفقي كيف يجمع معه فصاحه بلاغه وعند اذن يامر امير المؤمنين بكل عطاء فيامر ب12000 دينار ثم يامر باخرى لذلك الغلام الرفيق الفصيح البليغ وعند اذنه يردها الغلام على قومه اخرى ارايتم فليسمع آل السباه والشن فليسمع هؤلاء وان كانوا شبابا او رجالا فليسمع وان كانوا في زمن العلم فلقد ذهب العلم حقا ذهب العلم في هذا الصبي وذهب الخلق معه نعم ربكم اللطيف سبحانه لطيف فهو الرفيق هو الرحيم فهو الرووف وهذا يوسف يقولها ان ربي لطيف لما يشاء يوسف قالها يفسر بها يفسر بها احواله يوسف قالها يرسلها اذكروا يوسف اذكروا فقصة يوسف ترور في هذا المعنى ان ربي لطيف ان يوسف ان يوسف ما استجيبت فيه نصيحه اوليه تقول اقتلوا يوسف وانما ذهبت هذه النصيحه القتله في نصيحه تقول والقوه في غيابه الجب وربي يدفع الاقدار المره باقدار دونها مراره يدفع القدر الامر بالقدر ماذا المر فيذهب يوسف الى الجب وياخذ معه نطفه ربه انه لم يهلك في الجب والصحراء والجباب هلكت اليس الجباب مظنه وجود الحيات والعقارب والطفل يومئ سرير صغير, صغير لا مدفع له ولا قوه ولكن لطف الله يلفه لفا فلا تطوله حيه ولا تلتفت اليه عقرب ليخرج يوسف من جبه ببشره هذا غلام ولكن لطف الله يدركه انه ما اصبح تاجرا ورب العالمين يقول وكانوا فيه من الزاهدين وان سالت لماذا فماذا يكون التاجر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التجار هم الفجار التجار هم الفجار اصابه الكفر به ان لم يصبح تاجر فتتلوث اخلاقه بشر اليمين الكاذبه فتتلوث لسانه بالكذب الذي لا ينتهي في التجار والصادق منهم واحد والفجار هم بقيه ال100 ولذا قال التاجر الصدوق هو واحد ولذا قال تجارهم الفدار وجاء بضمير الفصل هم لان كل الفجر ماذا فيهم اسما باليمين كلبا في القول فلذا ادركه لطف الله ان اخلاقه لم تتلوث بصحبه اولائك ليذا بلا قصر العديد ولطف الله يدركه في شر المحنه زين للناس حب الشهوات من النساء هي كل فتنه نعم كل فتنه ولذا قدمها على شاعر ما به شاعر الفتن ومطمع الشهوات ويشبه ان تكون امراه العذيذ ليست كل امراه لان الجمال قرين المنصب ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال وهي الراغبه الطالبه لا تيئ في ذلك طلب ولكن لطف الله يدركه لانه يوصف الذي يعلم ان اللطيف يعلم نعم اللطيف هو العليم الذي يراقب من فوق سنبات ارقعة فلذا نطق يوسف بلسان اللطف يقول معاذ الله معاذ الله الذي راني هذه الساعه يا امراء ولطف الله يدركه والرغبه قويه هائمه حتى لم يجد يوسف دفعا الا ان قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه ولا يتركه له طرفه في السجن نعم وليس السجن كما يقال تهزيبا وتاديبا واصلاحا انما كم فسد رجل في السجن فخرج من عتات الاجرام والمجرمين انما بقيت اخلاقه وايمانه معه بل يقول بعض المفسرين جاءته النبوة هناك ليجعل من السجن مسجدا وليجعل من السجن منبر دعوه فيخرج بلطف ربه فلا يصيب قلبه حقد ولا يكون له للشيء ولا يكون للشيطان نصيب فيقول لطيفا اذهبوا فيقول لطيفا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الرحيمين ولذا قالها يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ارايتم الى لطف ربك كل المصائب كل المصائب التي ابتدات بالجوع والمرى والتجار والسجن وكل المصائب والجوع تنتهي كلها على عتبتي على عتبه عرشه ورفع ابويه على العرش وخر له سجد وعاده الايام جميله المصائب ليست اماديه البلاوه ليست ابديه لماذا لان ربكم لطيف سبحانه لطيف تمضي ايامه حيث اخبر وتلك الايام نداولها بين الناس وعند اذ يقول يوسف ان ربي لطيف لما يشاء اللطيف هو الذي ادرك ابراهيم في محنه ولده ولده الحليم ولدي النجيب فيقول يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك وكان ابراهيم يقولها كان ابراهيم ينطق بها ويدري ان لطف الله سبحانه وتعالى يدرك الاب الحزين فقال له يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انك كذلك اجل المحسنين يا ابراهيم وفديناه بذبح عظيم هو الذي اترك المموس المكلوم بولدها الضائع في غيابات البحور وفي التابوت وما التابوت التابوت ليس سفينه العماليق التي لا تغرق فالتابوت اخوة الاسلام التابوت الصندوق الصغير الذي يبحر في الماء ولطف الله يحمله نعم يحمله إلى قص الفرعون سيسبق لبث الله فتقول قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نبتخذه ولدا لطف لا يدركه فرعون يمكر به من هناك ضروني اقتل موسى فاذا بالمؤمن ياتي فيقول يا موسى ان الملا ياتمرون بك ياتمرون بك لطف الله يدرك صغيرا ويدرك امه المكلومه من ورائه فاصبح فؤاد ام موسى فائغا ليدكها لطف الله فيقول لها ان رادوه اليك لا تكزعوا للمصائب ولا تتالموا للبلاوه فربكم لطيف لطيف لطيف سبحانه ادرك بلطف موسى ابراهيم ابراهيم موسى يوسف ادرك بنو يونس في بطن الحوت اي رجل يحيى في بطن الحوت اين الهواء اين الطعام اين النور اين كل شيء فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك قال يوسف عليه الصلاه والسلام قال قالها يونس عليه الصلاه والسلام ربكم اللطيف سبحانه عباد الله اللطيف فاين منتم اين انتم من اسمه لطيف ان انتم منه رفقا وما كان الرفق في شيء الا زانه ومن حرم الرفق يحرم الخير ولذا ما قامت دعوه عالميه واصبح الرسول صلى الله عليه وسلم رسول العالمين الا ان اخبر الله انه فقال ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك لضاعت الدعوة يا محمد ولصرت وحيدا فريدا ليس يسمع لك أحد ولا يستجيب لدعوتك بشر ولم كنت فضم غليظ القلب لم فضم من حولك هكذا قالها الله له انظروا كيف صنع الرفق دعوة ولذا سيدة عائشة من زعجت يوما من الدهر وتألمت ما تألمت بالإفك والإفك شر التهمة إنما كان ألمها في شيء قالت أني لا أرى اللطفة من رسول الله انظروا هذا عند عائشة أصعب وأشد أن يرنيها الخلق جميعا بكل التهمة وبشر التهمة إلا من رحم الله كما قال تعالى استلقوناه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبوناه هينا وهو عند الله عظيم هي كل التهمه التي قال الله فيها ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم كل التهمه لم تنزعج عائشه لكل التهمه ولشر التهمه انما كان انزعاجها ان انزعاجها انها قالت وما كان يريبني اني لا ارى اللطف منه أني لا أرى اللطف منه رسولا صلى الله عليه وسلم أرأيتم هذا هو اللطيف سبحانه وهذا هو نبي صلى الله عليه وسلم كيف هو اللطيف الله لطيف بعباده يرزق من نشاء لطيف ثم قال يرزق لأن هناك علاقة بين اللطف والأرزاق فكيف هذه العلاخة لتستقيم أنه يلطف بعلمه سبحانه وتعالى فلا تتسع الازاق حيث يكون الكفر والبغي في ارض الله ولذا قال سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق في عب... عباده لبروا في الارض فلتحمدوا الفقر في هذه الايه فالله اختار لكم الفقر او الجوع وانظر لما اختار قارون الغنى والثراء قال الله تعالى على لسان قارون انما اوليت هذا على علم عندي والناصحون يقولون ولا تبغ الفساده في الارض ولا تبغ الفساده في الارض ومن هنا قال الله تعالى وما كان المؤمن من مؤمن ان يكون لهم الخيارات من امرهم لا تختر على ما اختار لك ربك اليت لماذا لا تتوسع الارزاق انه لطف والم كان الا تطيق بالمره فهو اللطيف يرزق وان ضاقت ساعه ولذا ما باقت ارزاق بشر الا وتوسعت واتسعت كان الله تعالى يكافئهم على الايام الصعاب يا ايها الفقراء املوا يوما واملوا يوما تتوسع فيه الارزاق فيذهب الجائع شبعانا ويذهب المحروم مكسوا ويذهب الرجل في النعم يرفل فيها ارفالا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء انه اللطيف واللطيف هو الرفيق سبحانه ولذا يتكيف فيقول رب العالمين سبحانه الله لطيف بعباده يرزق من يشاء واللطيف هو العليم الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير انت من علم ربك الله يعلم دقائق الامور وخفاياها قلبك قلبك الذي بين جوانحه لا يطلع عليه غيره ولذا قال واعلم ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا يا ايها الماكرون يا ايها الكائدون هذه الايه تنادي عليكم هذه الايه تقول لا يخفى ما في صدوركم على اللطيف الخبير الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نعم ولذا قالوا وما المراقبه هي علم القلب بنظر الرب علم القلب بنظر الرب ولذا لما جاء رجل الى عمر او جاء عمر الى رجل فقال اعطني غنمه من غنماتك فقال اني عبد انا لملك لي انا مملوك يا عمر فقال قل لصاحبك ان الذئب قد تطمر عليها فقال يا عمر واين الله فقال يا عمر واين الله انه اللطيف الخبير يا عمر الذي قال في كتابه الكريم الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو يدرك الابصار يا عمر ان تخون يا لمخاينه العيون الله يعلم امرك كله قلبك بين اصبعيه يحركه ولا يطلع على ما فيه الا الله عينك قال يعلم خاينه الاعين وما تخفي الصدور خلجات النفس واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه فاحذروه ما ترتب ما تمكر وعند الله ما تمكر وعند الله مكرهم انه الله اللطيف الخبير ان ربي لطيف لما يشاء ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين آمين اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه هذا الجهد عليك تقام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هذا مبلغي من العلم ولي المطلوب عند ربنا سبحانه وصلي اللهم على النبي المشتكى والرسول المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم